يوم القيامة الذي لا شك فيه لمجازاتكم على أعمالكم ولا أحد أصدق حديثا من الله نعم أيها الأخ الكريم ربنا جل جلاله هو إله واحد فرد صمد هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا وهو يجمعنا يوم القيامة بل إن جمعنا يوم القيامة من مظاهر رحمته كما في سورة الفاتحة وكما في الصفحة الثانية من سورة الأنعام ويوم القيامة يجاز الإنسان ويحاسب الإنسان وتكون المقاصة في الأعمال بين العباد إذا يوم القيامة لا ريب فيه ولا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا والمرء لما يعلم هذا يعمل ليوم القيامه اذا الاثنتان لا تنساهما الله والدار الاخره ثم قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتان والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدو من اضل الله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 والله ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله إلى الحق وما يضلل الله فلن تجد له طريقا إلى الهداية إذا المؤمن يرد الأمر إلى الله وإلى الرسول ويحذر الإنسان الاختلاف ومن لم يهده الله فلا يستطيع أحد أن يهديه والإنسان يعمل جهده في هداية الخلق هداية الدلالة أما التوفيق فالله هو الموفق وَدُّوا لو تَكْفُرُونَ كما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سواء فلا تتخذوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حتى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فإن تولوا فخذوهم واقتنوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا تمنى المنافقون لو تكفرون بما أُنْزِلَ عليكم كما كفروا فتكونون مستوين معهم في الكفر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 يعينكم على أعدائكم إذن الكفار يتمنون للمسلمين الكفرة وحرم ربنا جل جلاله موالاة الكفار فيتعامل معهم الإنسان بحذر ولا يتخذ الإنسان منهم وليا ولا نصيرا لأنهم يخذلون المؤمنين ثم استثنى ربنا فقال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 فَإِن اَحْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِلَّا مَنْ وَصَلَ مِنْهُمْ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ عَقْدٌ مُؤَكَّدٌ على ترك القتال أو من جاءوكم وقد ضاقت صدورهم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 فما جعل الله لكم عليهم طريقا بقتلهم أو أسرهم وهذه الآية آية عظيمة تبين لك حقيقة الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يجب أن يكون على هدي النبوة وإلا كان انتهاكا وهذا القرآن الكريم نقرأه جميعا ونطبق ما فيه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقرأها جميعها ونطبق ما فيها ولا نأخذ ببعض ونترك ببعض ثم قال تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّرَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْتُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا سَتَجِدُونَ أيها المؤمنون فريقاً آخر الْ المنافقين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 بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم عدل الإسلام في الكف عمن لم تقع منه أذية متعدية من المنافقين يكشف الجهاد في سبيل الله أهل النفاق بسبب تخلفهم عنه وتكلف أعدارهم نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين اللهم كل الأيتام اللهم كل الأرامل أخي الكريم أخت الكريمة من وجد يتيما يستطيع أن يحسن إليه فليفعل فإن هذه الحسنة من أعظم الحسنات رزقنا الله تعالى وإياكم العمل الصالح هذا وبالله التوفيق